أعوز بلغمne سيدنا ل ل ل ا محمد ن ا ل ر ا ل م نبيل امي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتب علينا انك أ ن ت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيل امي وعلى آ ل ه وصحبه وسلم المحاضرة الماضية كنا بنتكلم معكم في دراسه ة أ م ي ة د ر ا س ة ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة ويتضح لنا أ ه م ي ة هذه ا ل د ر ا س ة من هي بتركز على ش خ ص ي ة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته ا ل ب ش ر ي ة فربنا سبحانه وتعالى قال قل سبحان ربي هل كنت إ ل ا بشرا رسولا قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي أ ن م ا الهكم إ ل ه واحد هذه ا ل ب ش ر ي ة أ م ر مهم ولكن ا ل أ ه م منها أ ن ه رسول ورسول مختار من عند الله عز وجل ولذلك صدق ا ل إ م ا م البصيري رحمه الله حينما قال فمبلغ العلم فيه أ ن ه بشر و أ ن ه خير خلق الله كلهم ف ك و ن رسول يبقى فيه جانب من جوانب الغيبيات لا نعرفها إ ل ا عن طريقه صلى الله عليه وسلم الجنة والنار والحساب والميزان والصراط كل هذه ا ل أ م و ر غ ي ب ي ة يعني غابت عنا ولا ندركها بعقولنا و إ ن م ا ندركها ب إ خ ب ا ر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لنا بها ما المصدوك محمد صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم قال الحديث الصادق يقول صلى الله عليه في أ ي و ة في بطن أ م ه اربعين يعني ما انا منعرف ا والله أ ن ا بركز على ك ل م ة ا ل أ ر ب ع ي ن دي أ ر ب ع ي ن يوم أربعين س ا ع ة أربعين دقيقة هذا علم من علم الله عز وجل أ ر ب ع ه اشهر برضو في علم الله عز وجل من ن ط ف ة م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة ونكر في ا ل أ ر ح ا م من اشاء ف ب ق ى اذا انتهى من عالم الغيب يقول لك يا عمي ان م م ز ا إن الله عنده علم ا ل س ا ع ة وينزل ا ل غ ي ة ويعلمه في ا ل أ ر ح ا م وديحنا قلوه ولا النوع مولانا وكتاب عدنا بنعرف يا, عم إيه ولا بيعرف النوع يا أكسم بجلال وكتاب الله عم تعرف بيعرف أكسم إيه هذا لا يعرفه و ع... من ساعه النطق م ا ي ع ر ف ش د ه هو بعد ما يخلقه الله عز وجل يكشف يعني هو م ا يعرف ش د ه بيكشف له ا ل أ م ر بالوسائل ا ل م س ت ح د ث ة و إ ذ ا انكشف هل يعلم هل شقي أ م سعيد طيب خلاص إذن الغيبيات دي جانب مركز في رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كل الدنيا ق ا ئ م ة وعده على ن م ح الجانب الغيبي من ح ي ا ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عشان يبقى بشر ويخضع لمقاييس البشر ونقول فيه زي ما احنا عايزين وده ده ده انه على قلناه ف المحاضرة ا ا ل ل و ي فاللي ة في الاول هنقوله مش لنسا الاخر اللي ف ن ق و ل ه في ا ل أ و ل ل ا ز م ي د ن ه في ا ل النبي ك ر ة ه م ن ي عليه أ ش ي الصلاه ء يعني إحنا بنحط ا والسلام إن في الأساس انه بشر رسول بشر يعرض ب ق ى ي عليهم ا ي ع ر ض رسول ده ح ا ج ة مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت أ ي حد تاني لها جانب في حياه ا ل ن ب ع ا ل ص م قال أ ي و ه خوارق العادات والغيبيات وكله قال يبقى إ ذ ن موجود كنت تنكره بقى تنكر يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لله. الامر ل ل عليه ل ه و س وحاشا الثاني إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نموذج أ ع ل ى في كل شيء ف يعني كل شيء ي مش في جانب واحد بس قال لا كل الجوانب هو رقم واحد ع لقد ي ه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله إيه اسوه حسنه لمن كان يرجو الله اللوم الآخر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لازم نعرف اننا ح بنتعلم من الثقافات والمعارف والعلوم عن طريق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكن ويعلمهم الامين الكتاب والحكمة وين كانوا عليهم قبل في ضلال في آيته وين في مبين بعث منهم من ويعلمهم الكتاب ويتعلم سقافات وعلوم ومعارف تكتسبها عن طريق سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكتسب ايضا من سيره النبي عليه الصلاه والسلام انه هو صلى الله عليه وسلم ب يفسر لنا آ ي ا ت القران الكريم يعني س ي ر ة النبي بتفسر آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم زي ما اتكلمنا في التبني واتكلمنا في أ س ر ع بدر الكلام ده بنقوله قال بنقوله قال لي والسيرة في على إن السنة السنة والسيرة هل في فرق بينهم بقى؟ أيوة في ح ا ج ة اسمها ا ل س ن ة وفي ح ا ج ة اسمها ا ل س ي ر ة فانت لما تيجي تقرا ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة قال و ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة قال بعض الناس ما عادش يقولك ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة يقولك ا ل س ي ر ة ف س أ و يقولك س ي ر ة محمد صلى الله عليه وسلم زى ما كتب محمد هيك ا ل ح ي ا ة محمد وغير وغير وغير ق ا ل ل ا ه م ق ص و د ف ل ا ز من ر ب ع ن ل ن ا ك م ك و ا م ل م ا ي ك ت ب ه ا ك م ي ر ة ن ه ا ك ن ي و ي ة ي ع ن ي ي ع ن ي ب ج ا ن ب ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م رسول وبشر إ ن م ا ل م ا يقول ل ك سيرة بس و ل ا سيرة م ح م د و ل ا ا ل ع ظ م ا ء في ا ل ع ا ل م من هناك من ه م ه من من ه ا ك من ه ا ك من ت ن ا ك م ك ع ل ي ن ا ك من ه ا من ه ا ك ن هناك من ه ن ا ن هناك من ه ن ا من هناك ن هناك من س ن ا ك ه ا ل من ه و ا ك من هناك م ه ا ل من ه ن ا من هناك م ه ا ك م ه ن من ه ن ا ا ك ه فمن و الايه حبيب طيب الفرق بقى ا ل س ن ة قال السنه دي ع ب ا ر ة عن إ ي ه قال السنه دي عند علماء مصطلح الحديث و استاذنا يقولكم ل إ ن علماء الحديث بيقولوا ا ل س ن ة ما صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم من قول أ و فعل أ و تقرير أ و ص ف ة ص ح و ا الله ي ه هم الناس أ ص ح ا ب النبي كانوا بيهتموا بالنبي كده ليه بيهتمين ل ب و ل ا ي ه ما في ناس جت و ر س ل جت ا وكل حاجه وقلنا ق ص من عليك من ن ب ا ايه الرسل وفي قصص قال قال بس مش الاهتمام ده اللي حصل لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لي قال ع ش ا ن ه م ا ب ق ى خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام باعتبار أ ن ا ل أ م ة بتاعته ايقنت ب أ ن ه رسول من عند الله عز وجل وعلمت أ ن ه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فسجلت كل حركاته وسكناته على أ ن ه انها وحي يبقى ه م ا ويقيننا ا ا ب ل ت م م ا النبي بسرط على أنه د وحي الوحي وحي ا ل و نعيني حبيبنا وحي م ث ل و ووحي غير م ث ل و الوحي ا ل م ث ل و يعني اللي بنقراه ا ل ق ر آ ن الكريم يعني المتعبد م به به. مش ما مولاد ما مش ما من ت بتلاوته بيتلى ونتعبد انت بتصلي تقرأ الفتحة بتقرأ تياساره انت تقول تياساره ع يعني وبعد ب بنصلي به به يبقى د يوجد يا فقرأوا وحي القرآن فقرأوا بتلاوته ينفع أ ج ر ا بعد ا ل ف ا ت ح ة حديث من ا ل أ ح ا د ي ث أيها رغم أنه أنه ن إيه وحي رغم إيه؟ إنما م إ انه مش متلوا مش متعبدوا م م بتلاواتي أيها ك يا يكرمني ربنا ما ك د وحي ه رغم انه وحي رغم أنه إ ي ه و... فاهتموا بهذا الجانب في رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره وحي غير متلو قال عشان نحافظ مش احنا لسه قاعدين ان من حياه النبي عليه الصلاه و ا ل س ا م و ي ر ت ه ما يفسر القران الكريم اذا لو ضيعنا الجانب ده من, من... من حياه النبي عليه الصلاه والسلام ي ق و عشان نعرف نفسر القران الكريم صح ولا ايه ايوه عشان كده بنقول ا ل ل ق و ل و ا الاول ده تركزوا عليه وتخلوه في بالكم على غير ان شاء الله بامر الله لما ربنا يكتبنا ال... النجاه من هذه الدنيا يبقى إ ذ ا عاوزين نقول إ ن سيدنا النبي اهتموا به على إ ن ه ما صدر عنه وحي و ع ش ا ن كده عملوا منهج عملوا إ ي ه منهج علمي يعني منهج علمي قالوا الكلام ا ل ل يصدر ي عن النبي وحد يتكلم عن سيدنا النبي ي ق و ل كذا كذا كذا قال لازم نحطه على الفراز لازم ن ح ط على ايه الفراز يعني سيعمل ه س ي ر ة ذ ا ت ي ة ان كان له س ب ق ة أ و ل ا ن ي ة ولا خطير ولا سوابق نعمل بكلامه ا ي و يقولوا بقى ده علم الجرح والتعديل علم ايه الجرح والتعديل يعني هذا مجروح يعني ما ينفعش نحن ن ن أ خ ذ منه الكلام هذا معدل يعني, يعني س ب ت ت عدالته و ع د معدل ل ولا حاجة؟ ع ي ن ي ش ه د ن ا له بالعدالة يبقى ي ؤ خ ذ من ك ل ا م ه وعشان ا كده ل إ م ا م البخاري ا ل ل ي علوكم تذكر ه ذ ا الواقعه ك ل يكتب حديث النبي ح ب يا ب ن ي ر و حبايبنا كده لما أخذها ا في ت ع ي زي ر ل القصص ل ن ا ا س بتوع و م ف ك ر ن و ا ل أ د ا الواحد ء يقول ي لك ز ل على ع معاه ة ثلاثة بيلي اللي هو بيشرب كذا ولا كذا ولا ولا كلام كذا كذا بيشرب هو مزة قال د ه ش ي ط ا ن إ ن م ا عشان نكتب س ن ة النابلسي رجل توضا و ص ل ل ركعتين لله وبعدين نجيب الكتاب ويكتب قال أ ي و ة بيكتب ب أ ي كلام ك د ه ولا ب ي ق ل ف قال لا سمع الحديث الحديث زمن الروايه مولانه يقول رويا هذا الحديث عن فلان عن فلان عن أ ب ي ه ر ي ر فيروح هو ج ي ب ه ا بقى من أ و ل ه ا كدا ل أ ن ه د ه في التدوين في, العهد في, في القرن الثاني الهجري فيجيب ا ل أ و ل ا ن يروح له تعمل ح ا ج ة نعم انت سمعت حديث ا ن ب ي اسام قال ايوه طيب سمعته من مين سمعته من فلان يروح س ي الفلان دا فين قال ا ف ل ا ن دا في البحيره ي س ي ب و يروح البحيره ا ف ل ا ن دا فين قال في ا ل ش ر ق ي ة ي س ي ب و يروح ا ل ش ر ق ي ة ي س أ ل عن ح ا ج ة عشان يقف على المصدر مش ز ي ن ة ما تبقاش شفت ولا عرفت ولا اي ح ا ج ة ويادبك كل ما جات ك ذ ط ش ا ش ف ت ح ب ن ي عليها ف ك ر ة وعمل ش ا ئ ع ة وتلخبط الدين صح ولا ي ه إ ن الذين يحبون أ ن تشعلهم ل عزام اليم يعني الشائعات والكلام الفضل والحاجات ا ل م ر ا قال لا لا لا فرحنا ل ر ا ج ل ل ق ى في العراق اعرابي يعني ر ا ج ل سرح بالجمال الجمال بتاعه طفش من ندى البعير يعني ه ي ر ب ف ش ي ل من ا ل أ ر ض كده وبيعمل ه كده عشان يجي ا ي ه ايوه فهو قال له بتعمل ايه قال له د ا ن ي بعمل الجمل كده عشان يجي ما قالش لو بقى ا قال لي جايلك ولا مش جايلك قال له سلام عليكم قال له سلام عليكم قال لي ق اذا ل إ كان هيكذب وعلى لا شوف, شوف ا ل د ر ج ة الفكر بدل هيكذب على ا ل ح و ا ن يبقى اولا يكذب على ق ل ق الله يبقى انا ماخدش كلام الكذاب المدلس الغشاش كذا كذا كذا قال ما ناخدش ك لا ناخذ كلام د ه اسمه علم الجرح والتعديل قال طيب يا عم الحديث الناس ق ا ل و ا قال طيب نشوف الحديث صحيح والله ل ضعيف نشوف ا ح د ي ث م ا صحيح ولا ضعيف قال هنعمل ايه قال انا بشوف رواه الحديث انا دلوقتي ساقول لكم يعني مع الفارق الشاسع يعني البث ده ع ل سبيل التمثيل أ ن ا اقول لكم الدرسه وقعد معايا ا ل أ س ت ا ذ والاستاذ والاستاذ ده من بلد وده من بلد وانا من بلد طلعون كل واحد راح بلده فكل واحد قعد في ق ا ع د مع رجاله غير الرجال اللي قاعدين معايده وده مع رجاله غير الرجال اللي قاعدين معايده صح ولا ايه فالرجاله اللي قاعدين معايده سمعوا الكلام خلاص و ت ن ا ق ل و ا ي ق و ن عليها س ل س ل ة الحديث سلسله إيه؟ الحديث و ل د ا قال أ ي و س م ع ورجال ة س م ع و ا م ن ه وكذا وكذا وكان ي ق ا ل حديث يقول ا ل ع ل ا ق طرق الحديث طرق إيه؟ الحديث فطرق الحديث المصدر واحد و هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سند المصل ل ي و مختلف زي إ ح ن ا هنطلع من هنا من هنا قال ن ا س ه ل روحكدا ونسال روحكدا نسال روحكدا ي ب ق ى إذا ا ل طرق مختلفه ولا مش تا... م خ ت ل ف ة قال اه قال ل و سبت ضعف في طريق ق ا ل ب ن س ي ب ا ل ط ر ي ق د ه خ ا ل ك طريقا ده, ده في ح للتعرف ش ا مخصو ي ق ده ي حادثة د ا ل ي ى الطريق ف و لي ت الذي ن ي وامشي فيه ب د ل ط ر يمكن ق ان ي قال يبقى إ ذ ن ه ذ ا ا ل طريقا وضعيف ل ط ر ي ق ده و ل ي ت ه س ع ر ي ب ق ى إذن الطريق ق ص ح ا ل ط ر طيب الطريق ده والطريق التاني ده قال دول وقفين ق ا ل يبقى إ ذ ن ماعملش بوبك يعني زي ا ل م ظ ا ر ا ت م ح ا و ط ة من كل نحت ستروح فين خلص يبقى إ ذ ن الحديث الضعيف أ و اللي مالهش سند أ و في ه و ع ن في السند قال مابنعملش يقول انه ضعيف يبقى إ ذ ن لا يبنى حكم شرعي إ ل ا على حديث صحيح فمن ولا ايه قال يقول لك حسنه فلان او عدله فلان وضعفه فلان مدارس في التصحيح في ي ت غ ر قال ح د ي ث ق استاذنا ل اتعمل ا ا معي ا اتعمل ا معي الاستاذ ب ص و ر ة انا حسيت فيه انه رجل طيب م ت ع ا م ل هو برضه ا ت ه مع الاستاذ ذا ب ص و ر ة حسنه فيها بجانب الصواب فانا هصححه ي اقول صحيح هاقول ايه لانه انا لمس فيه جانب ص د ق معي ا خ ل ا ص ك ن يقول لك ان ه ع د ل ه ق ا ل ك عدل ا ق ط ي ق ا ل لك ان جر... ي ش و ت هناك في ذ ا كذا ط ي ق و ه و ك ان م ع ا ك وانا كنت ش ا يقول لك ان هناك عدل فقط يقول لك ان هناك عدل ف ه ط يقول ل ان هناك عدل فقط يقول لك ان هناك عدل ف ق ا يقول لك ان ه ن ا ا عدل فقط يقول لك ان هناك عدل ف ي ه ط ر ي ق صحيح ه ن ع م ل ا ل ط ر ي ق ا ل لك ان هناك عدل فقط يقول لك ان هناك عدل فقط يقول لك ان هناك عدل فقط يبقى كل ده بنقولوا ل ي قال عشان س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ي و ه ا ل س ن ة دي كتبت, كتبت بعد نزول ا ل ق ر آ ن ب ف ت ر ة ب س ي ط ة جدا في أ و ل نزول ا ل ق ر آ ن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه عن تدوين ا ل س ن ة قال لهم ا تكتبوش ا ل س ن ة ل ي عشان خايف عليهم يختلط ا ل أ م ر بين ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة يبقى إ ذ ا ن ضيعنا المسائل ماش معروفين ه و كانوا دول ر ن بيكتبوا اللي ل حبيبنا ي ك ت و ا ل ر ل ل نزل على النبع عليه الصلاة ل ل ي ا ا و س م ق ا ل ي ولا ه ا ن ب ع عليه ل ل ص ايه ة والسلام ب ب ي في ن لنا ن المسأل س ف لما كان ينزل ا ل ق ر آ ن على النبي كان النبي شغوف ان ه يردد الكلام وراء جبريل عليه السلام عشان ما ت ط ي ش ح ا ج ة منه حرص فربنا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به اسمع بس الاول إن ي فكذلك عمل النبي مع أ ص ح ا ب ه ب ا ل ن س ب ة ل ل س ن ة قالوا لهم إن ن ت ت س على على وتعرفوها لغة القرآن قالوا ما تاخدهم قالوا بعد كده ط ب ي ع ت ك م هتميزوا بين ا ل ق ر آ ن وبين ا ل س ن ة و إ ذ ا كده بعد كده امرهم ل س ن ة أ بكتابه السنه ة إذن النبي ل ي ع ا ل ل ل ل ص ا ا ا ة و س م في أول ا ل أ م ر ن ه ى أ ص ح ا ب ه عن ك ت ا ب ة السنه ة حتى لا تختارت لا بالقرآن الكريم ثم بعد ذلك بعد ثم م أ م أمرهم بالتدوين أمرهم إيه؟ بالتدوين إيه؟ فيبقى ان العرب أ م ه ا م ي ة ولا أ م ة تكره وتكتب أ م ي ة ولذلك كان اللي بيكتب قليل اللي بيكتب إ ي ه قليل إ ن م ا لما جينا في بدر وخدنا ا ل أ س ر ه ويعلموا عشره من أ و ل ا د المسلمين وانتشرت الكتابه والمعارف والثقافه ة قال جينا عام الهجر القرن أول إذن في ا ل س ن ة بتاعه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ و ل من كتب في ا ل س ن ة ا ل إ م ا م مالك رضي الله تعالى ب ا ر ك ت عنه كتب الموطا يعني كتاب جامع في ا ل س ن ة اسمه الموطا طيب كتبوا ازاي عشان تعرفوا ان ط ر ي ق ة ك ت ا ب ة ا ل س ن ة كان على ن ع ي ن على ط ر ي ق ة ا ل أ ب و ا ب ا ل ف ق ه ي ة ه ذ ط ر ي ق ة و ا ل ط ر ي ق ة ا ل ث ا ن ي ة على حسب المسانيد ايه بقى الكلام ده مولاه قالوا في ا ل ط ر ي ق ة الابواب ا ل ف ق ه ي ة امام مالك امام دار ا ل ه ج ر ة اللي هي م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الاحاديث ازاي قال الاحاديث اللي وردت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الوضوء جامعها مع بعض, بعض. بصرف النظر عن زمانها ومكانها خلي بالكم من الكلمه دي بصرف النظر عن ايه عن الزمان والمكان يبقى اذا هنا في تدوين السنه, السنة. لم ننظر إ ل ى الزمان و إ ل ى المكان و إ ن م ا نظرنا إ ل ى ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ل ي وردت في الوضوء و ح ط ن ا ه ا ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ل ي وردت في ا ل ص ل ا ة و ح ط ن ا ه ا مع بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ل ي وردت في ا ل ص ل ا ة و ح ط ن ا ه ا واذا و ي ق مع ب ع ت ا ل س ن ة على ط ر ي ق ة ا ل أ ب و ا ب ا ل في ة ذ ا ل ي ص ل ا م ا ل ب خ ا ر ي و ا ل إ م ا م مسلم� أ ب و د ا و و د ا ل ت ر م ي ا ح ب ب ي ن ا ط ر ي ق ة ا ل ث ا ن ي ة في ا ل ت د و ي ن ا ل ع ل ى ا ه وحطيناها قالت يأيني المسانين على قال حسب طريقة ك مقتقدمة على الأبواب روى ب ع ا ل احاديث ل مالها قال اقتروت أ ك ث ي ر ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في كل الابواب أ ب و في كل ل ا أ ب قال قال قلنا قالتها ما عملناش على الأبواب لا كل الأحاديث اللي على كل السيده ع ا ئ ش ة وروتها وقامت بروتها ي قلنا دي أ ح ا د ي ث السيده ع ا ئ ش ة يقولوا عليه مسند السيده عائشه مسند ايه يعني جمعنا في كل ا ل أ ح ا د ي ث اللي روتها السيده ع ا ئ ش ة بصرف النظر عن ا ل أ ب و ا ب ا ل ف ق ه ي ة يعني تقول ا ك ت ب الص... في باب حديث في ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل حديث في ا ل ز ك ا ة ا ل آ خ ر حديث في الوضوء كده قال من غير ترتيب ل ل أ ب و ا ب الفقهيه ة فعسنين ك د يسموها المسانيد هريرة أبو و ا و ن أ ح ا د ي ث النبي ا ل صلى ا ة الله ر و ع د ي ث ه ل ن ل م قال في مسند اسم مسند أ ب و هريره يعني ا ل أ ح ا د ي ث التي رواه ابو أ هريره بصرف النظر عن تبويض بافقيا ي مدى و ا ل ن ص ا ر عليه ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د ما ش حبيبنا؟ يبقى دي ط ر ي ق ة ا ل ك ت ا ب ة فين فين في ا ل س ن ة ه ت ن ض ر ب و دا أ ن ا عمال ركز على دي دي كل ه ط ر ي ق ة ا ل ك ت ا ب ة فين إ ن م ا بقى ط ر ي ق ة ا ل ك ت ا ب ة في ا ل س ي ر ة قال آ ه ده كلام مختلف قال مختلف ليه قال هم أ ي و ا ع ت ن و ا ب س ي ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولما نيجي هنقول على مصادر ا ل س ي ر ة قالوا مصادر ا ل س ي ر ة وردت في ثلاث حكام وردت في ا ل ق ر آ ن وردت في س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ووردت في المؤلفين اللي الفوا عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صحبا ل يبقى دي مصادر ا ل س ي ر ة مصادر ا ل س ي ر ة قال م عشان ك د ه ا ل ق ر آ ن بيقول وكلن ق ل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فهل لقد كان في قصصهم عبره للباب يبقى دي جانب من ا ل س ي ر ة ولا مش من ا ل س ي ر ة تاريخ يعني قال جانب من ا ل س ي ر ة إ ن م ا عشان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال, قال يبقى ورد جانب من سيره النبي ع ل ي الصلاه في كتاب الله وورد أ ي ض ا جارب من س ي ر ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أ ف ع ا ل ه و أ ق و ا ل ه هي بقى وردت في سنته صلى, ورد صلى الله عليه وسلم ولذلك لما كتاب ب ل قال س ي ر ة ك ت السيره ة جولي عملوا إيه؟ قال كتاب السيره اهتموا, خلي من اهتموا بذكر ا ل أ ح د ا ث م ر ت ب ة تاريخيا م ر ت ب ة ايه تاريخيا بمعنى انه ن و ل د في س ن ة كذا وربنا بعثه في س ن ة كذا وهاجر س ن ة كذا يبقى دي ك ل ه احداث م ت س ل س ل ة تاريخيا م ا ي ق د ر ش يقول انه هاجر قبل م ا يقول انه نولد فهمين و ل انولد ايه ف م ا لا قال اذا السيرة ل يبقى رتبت ح ا تاريخيا وعنيت بايه بالتاريخ ث وعنيت عنيت إيه بالتالي يبقى ولد سنه كذا و بعثه الله عز وجل س ن ة كذا و هجر ا س ن ة كذا و يبقى غ ز و ت ب د ل س ن ة كذا و غزوه وحش س ن ة كذا يبقى إ ذ ن م ع ت ن ي ا ل س ي ر ة بالتاريخ الواقعي على حسب, الزمن, على حسب إيه؟ الزمن قال ايوه قال طيب هو ديا مش على المنهج قال ايوه ا ل س ي ر ة في أ و ل تطبيقها و أ و ل تدوينها س ا ئ ر ة مع المنهج ب ت المحدثيه ع ا يعني س ا ئ ر ة على المنهج ا ل ع ل م ب ت المصطلح ع ا وعلم تجريح الرجال عشان ما نكتبش ح ا ج ة عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ناس مش مقبولين او ناس يكدحوا في س ي ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبقى يععمل طيب لما يوم مضبوطة مضبوطة مضبوطة يكتبهم بجأ على حسب الزمنية جال جال اربعة قال الوقائع كانت كانت تتكلم او ما حاجة لما الزمانية قال عندنا سائرة مش على ك ت ب ه م من س ن ة 92 هجري عثمان بن أ ب ا ن وعبد الله بن الزبير وكذا كذا قال أ ر ب ع ة كتبوا قال بس كتاباتهم ما وصلتش الينا ما وصلتش إيه؟ الينا هل هناك مخطوطات ب ا ل ض ي ع يا مولانا صح ولا ايه قال إ ن م ا هناك ط ب ق ة جت بعدهم اللي هو ابن إ س ح ا ق و س ي ر ة ابن هشام قالوا دي ا ل ط ب ق دي هي د ي ا ل ل ي وصلت لنا س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم م و ث ق ة صاحب الكتاب يقولون ان ه ا ج ز ء كان ضائع وعثرنا عليه في م ك ت ب ة برلين في أ ل م ا ن ي ا المهم ان ه عندي اصح اصح الكتابات ب ت ا ع ة ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة س ي ر ة ابن هشام يعتبر السيره المعتمده قال المعتمد. لي ق ان ل هي مشيه على المنهج بتاع المصطلح بتاع الحديث بتاع ا ل س ن ة يعني في حفاظ على ح ي ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعدم جرح شعوره ومشاعره وعدم الخوض في عرضه وكذا وكذا قال ا ذ ا دي م و ج و د ة معانا زي ما هي في ا ل س ن ة م و ج و د ة في السيره ة ومن أ ج ل ذلك قال بقي الناس على عمومهم وعلى عقيدتهم م ح ف و ظ ة لا ت م س من أ ي جانب باعتبارها ت ا ر ي خ للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني ش ي ء له تقدير واحترام واعتقادنا فيه جعلنا نحافظ عليه صلى الله عليه وسلم مدى جانب من حفظ ا ل س ن ة من حفظه مش ربنا بيقول إ ن ن ا نحن نزلنا الذكر يقاده في ش أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم وفي ش أ ن حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ربنا قيض سته من علماء الحديث في ف ت ر ة ز م ن ي ة و ج ي ز ة يعني بينهم من بعض كلهم كده مجمعين في عشر سنين ن والنساء وابن قلدوني يعني زمنية قلنا انت زمان بخاري وبدوود يعتبروا بتقول والترميزي مشايخ الله لما ايام ايام ا فترة زميل وتلميذ تلميذ ومسلم محدودة ومع وذلك مكة كلهم عصمهم م على ذلك ز كان يقول لك أ و استحلف يقول لك يقول لك مش ه ح ل ف ك على المصحف يقول لك ه ح ل ف ك على البخاري ه ج ق ب ل ك البخاري التعرف عليه بمعنى ب م ع ن ى أ ن ه محل ث ق ة محل ثقة عند كل الناس نعم الع... نعم ما ن قلت و هو الرجل بيتوضا أ ن قلت عملي بقى عملي ت ب ويصلي ض ويقوم وقلت الرجل ا ل ت ا ن ي بيده س ا ع ة ث ل ا ث ة بالليل ويكون بيشرب بنك ولا معرفش ايه ولا كذا ويقول لك الوحي نزل علي ويكتب لنا كلام هلس لا يقدم ولا ي أ خ ر ففارق بين هذا ويريد هذا أ ن يحفظ دينه وعقيدته ه وده علينا ويقول له هابرة هنا وهابرة هنا معاه عاوز ويقول علينا ويودينا النار ميس من من فعشان كده بنقول إ ن ه الجانب عندنا جانب محفوظ فعشان كده من حفظ الله عز وجل ان قيضا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم س ت ة قال لي م ا هو ا ل ن ب ي يقول ل أ اوتيت ا ل ق ر آ ن ومثله معه ومثل ه مع إ ن ا نحن نزلنا ن ن ز ل اليك الذكر نزلوه الذكر ليه لا ما ايه يبقى اذا ا ل س ن ة بتبين ا ل ق ر آ ن الكريم يا مولاي يبقى اذا لابد ان تكون في محل حفظ تكون فحفظه ي م ل ح ف ف ح ا ظ الله عز وجل بهذه الطريقه قال ايوه ا كذا كذا كذا قال, أيوة. قال بس احنا بس عارفين العصور ن ا عارفين المظلمه ة في ف ي أوروبا ر ا ع ن ا ولا ايه اللي هي ايه بقى؟ ايوه انتوا اللي هي هي بقى بس ع ر في ن اوروبا ل النما ا س م م م ض ن انا عاوزة ع وصله و ص ل المظلمة في أ ر و معناها ان ا ل ك ن ي س ة كانت م س ي ط ر ة على العالم فلما تخلصوا من الكنيسة وده الكلام اللي احنا دلوقت من احنا وده عايشينه لما تخلصوا من ا ل ك ن ي س ة قال اه تقدموا علميا تقدموا ايه لانهم فصلوا الدين عن ا ل س ي ا س ة فصلوا الدين عن ا ل د و ل ة قال ا ي و ة وعشان ك د ه لما جيل استعمار عندنا الاستعمار الانجليزي وحط على نفسنا قال ما خدش م ع ن ا حق ولا باطل ب ا ل ن س ب ة ل س ي ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبعا ناس مسيطرين وقعدين سبعين سنة ومش واخدين حاج ولا بطل لا احنا ندور على حلة تانية بجالهم حاج ولا قال لا ومش ما بطل ر على ع حلة انتو فلما ي ن ح و وكذا وكذا وكذا ايوه ب الصليبية قال ف ج ي ع ن ن د ا س ب عندنا ي سنة ف ق ت الوعي سبعين س ن ة افقدتنا ايه الوعي غيبوا الوعي بعندين واسي يدوقونا قالوا دوقونا قالوا ومش اكتفوا من اه من كده مش هم هم قالوا نحن ا هنجي ي على المناطق ا ل م ؤ ث ر ة اللي ب ت أ ث ر في الشعب دي قالوا لازم نخربها انا بقولها بالعربي او فالمناطق ا ل م ؤ ث ر ة في هذا الوقت مين يعمل ح ا ج قال الاصف قلنا انهم ج م على ن ق ط ة الضعف اللي عندنا مشتغل و ا فيه ا ن ق ط ة الضعف اللي عندنا ايه بقى قالوا نحن ا طلعنا من الخلافه ا ل إ س ل ا م ي ة وانتم عارفين الرجل المريض وتقسيم تركته ولا مش عارف ي ن قال ايوه ولقينا الغار بنهض فقالوا لنا ب ص م انتم مشوفين ر بنا وعايزين تبقوا زينا قالوا اعملوا زي ما عملنا ايوه الله يفتح عليك احنا ركنا ا ل ب ت ا ع ا ديال ا ل ي ك س ل ا ر ج على جنب قالوا اه قالوا انتم عشان تبقوا زينا جاله، جاله ويت... ومن هنا لا حصلنا ولا وصلنا عملنا ده الروكس ا ل ع س ل لا ح ن ا خدنا عنب الشام ولا بالح اليم يعني ضعنا في الوسط لانه لا يمكن المسلم أ ن ينسلخ عن هويته ما فيش عندنا انفصام ش خ ص ي ة معندناش ا قال ما هو لما تنفصم شخصيتك بلا ن ت كده ولا كده زي الخنسه المشكله هو رجل على جهه ولا ست ة على جهه خدت بالك ولا ايه فمن أجل ذلك, من اجل ذلك قالوا نعمل ايه قالوا عايزين تبقوا زينا قال ا سيبكم الحاجات قال طب نعمل ه قالوا اعمله زي ما احنا عملنا قالوا نعمل ايه قال ت م ش م على ان احنا نحاكم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ونكتب سيرته و على انه بشر وليس رسول يبقى ايزا يحصل بقى انها هنطمس نص نص ا ل ر س ا ل ة الجزء بتاع الغيبيات فعشان كده زي ما عملوا في الازهر عشان يضرعوا الازهر و ب ي ن و ا انه ضعيف عملوا ضر العلوم كليه ضر العلوم خدت بالك وعشان كده ب ر ض و احنا اللي احنا عايشين فيه لما كانش فيه بتاع ولا كده قال يبقى زي ا ل و ح د ة وطنيه كل عام متطيب يعني ده ضحك على الدقون مش انت على انا قال ماينفعش ي قال لازم ي ب ق ى انت لك ه و ي ة ه و ي ة مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى ايه هو النفاق بعينه هو النفاق بعينه ما بتكلمش بعد كده, بتكلمش بعد كده. ف قم على واحد اسمه محمد حسين هيكل قال ايوه قال يا عم الحاج انت راجل يعني باعك طويل في الادب وكده وراجل م بتكتب كويس وكتب زنب ي والعرش ولا مش عارفين زنب ي والعرش انا ه ق و ل لكم معلش قال ايوه قال يا مولانا انت تكتب لنا ح ي ا ة صلى الله عليه وسلم بس ح ي ا ة محمد يعني تعتني بالجانب الشخصي لرسول الله ص ل الله عليه وسلم بس انما الغيبيات والحاجات دي قال اه قال لي فهمهم كده فهم أ ه ل ك ولغتك قال اه قل لهم إ ن ه البشر ي خ ط ع و ا للعقل انما الغيبيات ما ت خ ط ع ش ا ل ع ق ل فاحنا لابد أ ن نحكم العقل ويقسينا من ده ل أ ن ده اللي اخرنا ومد اللي ما خلناش نتقدم ومد اللي ما خلناش نعمل ود كذا و كذا وكذا أ ي و ة وقم ب ر ض و على راجل ب ر ض و ي ع نحسبه ي ن وربنا بقى يغفر لنا وله اسم محمد فريد وجدي كتب ا ت ف س ي ر الميسر انتو فين يا مولان اه محمد فريد وجدي يا مولانا ا ل ع ب ك ر ي ت ده ح ا ج ة ت ا ن ي ة لسه هنقول نعم يعني لا تنتقد ما هم مش هنقول بقى كل واحد احنا بنقول هم نجوا جماعه كده واوعزوا لهم بان انتوا عشان تتقدموا تتخلوا عن الدين وت... ومفهمش انهم يتخلوا عن الدين قال لهم انتوا تكتبوا سيره النبي اللي انتوا بتحبوه ده وتتبعوه وبينوه على انه عبقري وانه العظماء م ئ ة في العالم اعلاهم محمد صلى الله عليه وسلم قال انت بتعني بالجانب ده وتطمس الجانب التاني ليه قال عشان هو عاوز يطمس الجانب ده عشان متتمسكش بك و رسول هذه ا ل ل ع ب ة اللي عمله اللي عليها المنهج الذاتي يعني يدرس ا ل إ ن س ا ن كذات إ ن م ا كمعاني و أ ف ك ا ر وكذا وكذا قال لا انت بقى اللي تركب ا ل أ ف ك ا ر على الذات دي انت اللي تركب ليه ا ل أ ف ك ا ر عاوز تعمل ن ز ع ة س ي ا س ي ة حطها على ا ل ش خ ص ي ة دي ع او استعمل نزعه د ن ي ا ح ط على الرجل ده ع او استعمل د ع و ة ا ق ت ص ا د ي ة ح ط على الرجل ده يعني ابرزه في جانب واغفل جميع ا ن ب ج الجوانب ا ل أ خ ر ى تفهمين الزاتية أو المنهج الزاتي قال حاجة جديدة ما موجودة في إيه أيها ده المنهج المدرسة ما موجودة الأمة الإسلامية الآن موجود جديدة ونظيرها الدين إذن كانتش الآن ولا أو قال الإصلاح حاجة ده اذا هو الخطاب الدين اللي انت عليه. خطاب الديني الذي تقول عليه هو يريد ان يقول ولا بعد ه ي ك المسائل ا ل ل ي فيها كذا ب ع ي د عنها عشان ع ما م ت لا ش ك ذ كذا لا لا لا لا لا على عين وعلى على عين وعلى يعم عين يعم عين راسه راسه افهم بس ع ش ا ن أ ن ا مش بقول ك ل ا م وارجع ه الحسب أ ن ا بقول ك ل ا م واتحسب عليه عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال قل يا أ ه ل إ ي ه ما تتكلم يا مولاي ا الله عم يا خ ل ي ي عم الله يخليك تقارب الاديان هم والايادي ي أهل الكتاب مالكم تعالوا إلى كلمات بيننا وبينكم. آه يعني تعالوا سواء إلى بيننا وبينكم ح اتفق ع ل ه بعد ذلك قال لكم دينكم وليدي ا مش قال النبي كده ابني في ا ل ق ر آ ن هو لكم دينكم وليدي ا ي ب ق ى إ ذ ا حد ينتفق علي ه تعالوا إ ل ى كلمات سواء بيننا بيننا ب ي ن ع ب د ا ل ل ه ولان ش ك ب ي ش ولان ت خ ذ ب ع ض ن ا ب ع ض قال هيه يل كلمنيال ف إ ن تولوا يعني أ ع ر ض و ا قل لهم خلاص انت وقفت بغايه كدا سيبونا بقف ي حالنا مش القران ده ي ف ت ع ك و الا بتعني تعنا كلنا فانت ولو ا آه سيبونا بقف ي حالنا ونبلغ الرساله انما ب تتولو ى تقفلي ب ق ة وتحط العصاه في ا ل ع ج ل ة م ا ل ي عمي الله بس ا ل آ ي ة بتقول كل يا اهل الكتاب تعالو الى إ كلمه لاتفك م ا اللي بينتفك إ ن م ا قاعدين على المصابه <تصفيق>